Book 2 ثلاثة وثلاثون 33 نا جليزنيчка في محطة القطار في محطة القطار وكا تريغنووا следниот воз за برلين Мета исәфер ал тали ила Берлин. Мета Кога тргнува следниот воз за Парис? Мета исәфер ал тали ила Мета Кога тргнува следниот воз за Лондон? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Во сколько في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ و كل كجاصة في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ yas بيسأكلا بيليت ز مدريد من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد yes بيسأكلا ايدن بيليت براغا من فضلك تذكرة سفر إلى براغ من فضلك تذكرة سفر إلى براغ Яс би сакала еден билет за من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Кога пристигнува возот во Виена? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يصل القطار إلى فيينا؟ Кога пристигнува возот во Москва? Мета јасел лкитар, или Москва? Мета јасел лкитар, или Москва? Кога пристигнува возот во Амстердам? Мета јасел или Амстердам? Мета јасел лкитар, или Амстердам? Дали морам да се прекачувам? هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ أتقول بيرون ترجنو فووزات؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ إما لفاجن زسبينج فووزات؟ هل توجد عربات نوم؟ بالقطار هل توجد عربات نوم بالقطار بيساكالا سامو زپاتوانيه و 1 براвец ز بروسل من فضلك تذكره ذهاب فقط الى بروكسل من فضلك تذكره ذهاب فقط الى بروكسل Би сакала еден повратен билет за Копенхаген. Мин фадлик, тезкера згаб во гоуда, ила Копенаген. Мин фадлик, тезкера згаб и Копенхаген. Колку чини едно место во вагонот за спијање? Би кам срер, ви арбети ном. Би кам срер. في عربة النوم؟